الموقع الرسمي الموقع لطلاب ج ا م ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة المحمديه للسودان أ ن ص ا ر د ا د ش السنه دت دت دت دت دت دت دت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 علموا حكمته وتعرفوا على س ي ر ة سلفكم الصالح فقد اختار الله عز وجل ل ص ح ب ة نبيه صلوات رب ي وسلامه عليه خير الناس و ق د صح فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وان خيار اولئك على الاطلاق الصديق رضي الله عنه ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ثم الفاروق عمر بن المخطاب ثم ذو النورين عثمان بن عفان ثم ابو السبطين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا وقد مضى من على هذا المنبر ذكر ما يتعلق بالصديق أ ب ي بكر رضي الله عنه وبقي لنا أ ن نتناول الفاروق رضي الله عنه ثم بعد ذلك من يليه ف إ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من خيار الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدمه بعد الصديق على سائر أ ص ح ا ب ه يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا ن خ ا ي ر أ ي نتكلم عن ا ل أ خ ي ر و ا ل أ ف ض ل فنقول أ ب و بكر ثم عمر والرسول صلى الله عليه وسلم حي موجود لا ينازعهم في ذلك ولا يخالفهم كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ش ر ة في ا ل ج ن ة أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي ثم عدد باقيهم الى أ ن أ و ص ل ه م ع ش ر ة وكان كثيرا ما يقوله دخلت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر وذهبت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر ك ا ن يلزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا إ ن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السابقين ا ل أ و ل ي ن من المهاجرين كان كما ذكر في السير لم يسبقه الى ا ل إ س ل ا م إ ل ا نحو خ م س ة و أ ر ب ع ي ن أ و أ ر ب ع ة و أ ر ب ع ي ن من الرجال والنساء فكان من السابقين ا ل أ و ل ي ن وكان رضي الله عنه معروفا بشجاعته وقوته في الحق كان في ا ل ج ا ه ل ي ة قويا شديدا ت أ خ ر إ س ل ا م ه نوعا ما لكنه كان من السابقين ذكر في السير أ ن ه كان ممن يقاوم من أ ر ا د ا ل إ س ل ا م وربما آ ذ ى بعض من أ س ل م فبينما هو كذلك أ خ ب ر عن إ س ل ا م أ خ ت ه و خ ت ن ي أ ع ن ي زوج أ خ ت ه فقدم إ ل ي ه م ا مغضبا ولكنه أ ر ا د الله عز وجل به خيرا ف أ د خ ل ا ل إ س ل ا م في قلبه لما ر أ ى معهما آ ي ا ت من كتاب الله يقرانها ف ق ر أ فدخل ا ل إ ي م ا ن في قلبه حتى ذهب إ ل ى النبي محمد صلى الله عليه وسلم و أ ع ل ن إ س ل ا م ه وهنا ظهر للمسلمين من ا ل ق و ة ما ظهر وجهر بالحق وصدع حتى تب الرعب وشيء من ا ل ي أ س في صناديد م ك ة في فحولها وفي شجعانها وفي شعرائها لما ر أ و ا عمر رضي الله عنه قد دخل في دين ا ل إ س ل ا م ف أ ظ ه ر بكل ق و ة و ش ج ا ع ة إ س ل ا م ه و أ ع ل ن ه وكان من ج م ل ة المهاجرين إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة إ ل ى بلد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بلد الذين تبوؤوا الدار و ا ل إ ي م ا ن أ ع ن ي ا ل أ ن ص ا ر رضوان الله عليهم إ ن عمر رضي الله عنه كان قواما بالحق وكان رضي الله عنه مع ذلك مع قوته رقيقا رحيما له صفات الرفق ومع ذلك كان وقافا إ ذ ا قيل له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ترك ما سواهما و أ خ ذ بالذي قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إ ن عمر رضي الله عنه كان ملهما محدثا وقد وافق ربه في ج م ل ة أ م و ر منها أ ن ه كان ممن يرى أ ن ه لا بد من ا ل إ ث خ ا ن والقتل في أ س ر ى بدر فنزل ا ل ق ر آ ن موافقا له ما كان لنبي أ ن يكون له أ س ر ى حتى يسخن في ا ل أ ر ض كما أ ن ه رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا في خلق ا ل إ ن س ا ن وتقلبه من طور إ ل ى طور فقال فتبارك الله أ ح س ن الخالقين فنزلت كما قال عمر رضي الله عنه ثم إ ن ه ثالثا ر أ ى أ ي أ ن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فنزل ا ل ق ر آ ن موافقا لما ر أ ى عمر رضي الله عنه و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س أ ل و ه ن من وراء حجاب وهكذا في مواضع يوافقه الرب جل وعلا ويوافق الرب جل وعلا فكان ملهما محدثا رضوان الله جل وعن ل عليه ا إ عمر رضي ابي ل ل خليفة للمؤمنين ه عنه عين وأمرا ع د د ا ل ص ق أ بكر ي ب رضي الله عنه ب ل إ ن أ ب ا بكر عهد ب ا ل أ م ر بعده إ ل ي ه وقد خاف من خاف ل أ ن عمر كان قويا شديدا فخافوا ان يسير بهم ب ق و ة وعنف ولكن الصديق رضي الله عنه أ د ر ك بفراسته و أ د ر ك لما سمع من نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن عمر وقاف عند كتاب الله جل وعلا كان رحيما رفيقا فمن راى منه ا س ت ق ا م ة كان أ ل ي ن منه و إ ن ر أ ى ظلما و ر أ ى انتكاسا فكان قويا في الحق شديدا لا يهاب أ ح د ا الا الله جل وعلا فكان ي أ خ ذ الحق من الظالم للمظلوم فما أ ح س ن ه ا من صفات رفق و ر ح م ة ولين مع من كان على الهدى من كان سليما معافى و ق و ة و ش د ة مع من ينفع معه ذلك او من لا ينفع معه الا ان يشتد عليه في عهد عمر رضي الله عنه فتحت كثير من ا ل أ م ص ا ر وانكسرت ش و ك ة الفرس في خلافته رضي الله عنه مشى على سير من سبق على س ي ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى س ي ر ة الصديق رضي الله عنه فلما أ ن ف ذ أ ب و بكر جيش اسامه وحل بالناس ما حل وارتد من ارتد ومنع ا ل ز ك ا ة من منعها ومع ذلك سير أ ب و بكر ج ي ش أ س ا م ة الذي أ ع د ه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ج ه ز ا كره أ ن يخالف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك عمر لما ر أ ى بدايات الجهاد والقتال في بلاد الفرس وهو يعلم ما يصيب الناس وما يعتري الجيوش من ضعف ونحن ذلك لكن ا ل أ م ر كان يهمه ف إ ن ه رضي الله عنه ما توانى وما فتر بل أ ن ف ذ الجيوش وكان ينظر في أ ح س ن من يقودها ففتحت المدائن وكانت ا ل ق ا د س ي ة وكان وقعه الجسر و إ ن حصل فيها ما حصل ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م هذا في بلاد فارس واليرموك في بلاد الروم ونحو ذلك فتح الله عز وجل ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م فتحا مبينا دون ا ل د و ا ب ي ن وفاض المال وصدقت فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ رؤيا ا ل أ ن ب ي ا ء وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أ ن ا نائم ر أ ي ت ن ي وفي يدي دلو أ ن ز ع من بئر أن ي أ خ ذ الماء بالدلو إ ل ى البئر فجاء أ ب و بكر ليروحني فنزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له يريد قصر خلافته ثم جاء عمر ف أ خ ذ ا ل د ل و فاستحالت غربا أ ي د ل و عظيما فنزع وحتى ضرب الناس بعطا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ار عبقريا يفري فريه رضي الله عنه نعم كثرت الفتوحات في زمانه بل إ ن الفتوحات التي جرت من بعد أ ص ل ه ا في خ ل ا ف ة عمر رضي الله عنه ثم إ ن المال قد فاض و إ ن العدل قد أ ق ي م في عهده رضي الله عنه فما أ ح س ن ولايته وما أ ح س ن إ م ر ت ه إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ ش ا ر إ ل ى امرته رضي الله عنه و إ ن ه قد أ ش ا ر إ ل ى شهادته أ ي ض ا أ م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجف الجبل احد فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدما ضرب رجله على الجبل فقال أ ث ب ت احد فما عليك إ ل ا نبي وصديق و ش ه د ا ن اما الشهيدان فعمر وعثمان رضي الله عن أ ص ح ا ب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أ ج م ع ي ن إ ن عمر رضي الله عنه كان ف ذ ا من الرجال مؤمنا وكان عدلا مقيما للحق إ ن ه لم يقعد عن القتال والجهاد في سبيل الله ف ر أ ى أ ن يشغل الناس ب ط ا ع ة الله جل وعلا فعاده كثير من الناس أ ن ه م لو قعدوا عندئذ تسلق أ ع د ا ء المسلمين عليهم و أ ن ه م لو قعدوا أ ي ض ا ل د ب النزاع بينهم و ج د و ا متسعا من الوقت وفراغا ليتكلم هذا في هذا ويطعن هذا في هذا فشغل الناس بالطاعات وبالقرب من الله جل وعلا فجاهدوا في الله جل وعلا حق جهاده فكانت ا ل ع ا ق ب ة لهم وكان النصر لهم حتى ان الناس قد سروا سرورا عظيما ب خ ل ا ف ة هذا الرجل المبارك عمر رضي الله عنه فتح الفتوح و د و ن الدواوين وجعل الهجري عاما للناس ت أ ر ي خ ا للناس وتقويما مع مع ما فعل من أفعال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 وذكر فضائله و أ ن ه مشهود له ب ا ل ج ن ة في عدد من النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما أ ش ي ر إ ل ي ه ومنها أ ن ه لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ح ا ف ة بهر وبقي أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه بوابا له كلما جاء رجل ي س ت أ ذ ن بالدخول ذهب ف ا س ت أ ذ ن له من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أ و ل الناس مقدما أ ب و بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر فقال له أ ب و موسى م كانك ل أ س ت أ ذ ن لك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال إ ذ ا له وبشره ب ا ل ج ن ة فجاء عمر رضي الله عنه وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند, وعند أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه فكان ا ل م س ت أ ذ ن الثالث عثمان رضي الله عنه فدخل بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا له وبشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه يريد أ ن ه ستجري له ف ت ن ة في خلافته فقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا فلما دخل وجد ح ا ف ة البئر قد ا م ت ل أ ت فجلس قريبا منهم يقول السفيان رحمة الله عليه راوي الحديث كنا نؤول ذلك بالقبور ا ل ث ل ا ث ة ف أ ب و بكر وعمر دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن عثمان دفن في البقيع لما قتل في ا ل ف ت ن ة معاشر المسلمين إن عنه عمر رضي الله عنه مع قوته كان رحيما يقيم العدل يتفقد ا ل ر ع ي ة يقيم فيهم بحسب ما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تواضع لم تمنعه ا ل إ م ر ة ولا ا ل خ ل ا ف ة من أ ن يتفقد الناس يروى أ ن ه ذات م ر ة بينما كان خارجا ومعه رجل ر أ ى نارا من بعيد فقال لمن معه إ ن أ و ل ئ ك في برد ولا أ د ر ي أ ص ا ب ه م جوع ام ماذا فربما أ و ق د و ا نارا لطعام أ و لتدفئه فذهب إ ل ى القوم و إ ذ ا به يجد ا م ر أ ة ومعها ص ب ي ة أ ص ا ب ه م من الجوع ما اصابهم و ا ل م ر أ ة أ و ق د ت نارا ووضعت قدرا فسلم عمر رضي الله عنه عليها وهي لا تعرفه فردت السلام ف س أ ل ه ا عن حالها ف أ خ ب ر ت أ ن ه م في جوع شديد و أ ن ه ا لا تتجد طعاما ف س أ ل عن القدر فقالت فيها ماء الهيهم و أ ش غ ل ه م عن الطعام حتى يناموا وقالت كلاما في عمر رضي الله عنه و أ خ ب ر ت أ ن الله جل وعلا لعمر كيف لا يتفقد ا ل ر ع ي ة فقال لها وما يدري عمر بحالكم قالت والله الله عز وجل وهو مشغول عن رعيته فبكى رضي الله عنه وهي لا تعرفه ثم ذ ه ت و أ ت ى بدقيق و أ ت ى بما أ ت ى ي ح م ل ه على ظهره حتى إ ن خادمه ليقول له أ ح م ل أ ن ا عنك فيقول أ ت ح م ل أ ن ت عني أ و ز ا ر ي يوم ا ل ق ي ا م ة حتى دخل عمر رضي الله عنه وصنع الطعام بيديه ف أ ط ع م ت ل ص ب ي ه وكانوا ي ت ض و ع و ن من الجوع ويحصل لهم ما يحصل و ا ف أ ك ل و ا وشبعوا حتى صاروا يلعبون فقالت له إ ن ك أ و ل ى بهذا ا ل أ م ر من عمر وهي لا تعرفه وما أ ح ب ان يخبرها فقال لها قولي خيرا ثم انصرف رضي الله عنه كان عاملا بكتاب الله وكان يتفقد ا ل ر ع ي ة ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا م راع ومسؤول عن رعيته ي س أ ل عن أ خ ب ا ر ه م ويتفقد أ ح و ا ل ه م و ي س أ ل عن أ خ ب ا ر المسلمين و ي س أ ل عن مثل هذه ا ل م ر أ ة إ ن ه حاول أ ك ث ر من م ر ة أ ن يجاهد بنفسه فيابى عليه أ ه ل ا ل إ س ل ا م لو ذهبت تقاتل وقتلت يا أ م ي ر المؤمنين لانكسر أ ه ل ا ل إ س ل ا م خاصه ة وأن أ ل ا ل أ ي ا ن وأن أ ه ل الشرك وقفوا كلهم حربا على ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه ولكن كانوا يشيرون عليه ب أ ن يرسل الرجال كالنعمان بن مقرن وكالقعقاع بن عمرو وسعد بن أ ب ي وقاص رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فصدقوا الله جل وعلا وصدقهم فنصرهم الله عز وجل بعدما ن ص ر ا ل ل ه جل وعلا و أ ق ا م و ا الدين كان عمر رضي الله عنه مع ح د ة ر أ ي ه وقوته وكان م ح د ث ا ولكن مع ذلك كان يستشير رضي الله عنه ولا يستبد ب ر أ ي ه ف ي س أ ل خيار الناس فيجمع البدريين ويجمع السابقين ا ل أ و ل ي ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ويجمع أ ه ل ب ي ع ة الرضوان يستشيرهم في ا ل أ ا و ر ا ل م ه م ة والمسائل ا ل ع ظ ي م ة ليخرج ب أ ح س ن ا ل أ ق و ا ل و أ س ل م ه ا وحتى يزيل ما في صدور الناس مما قد يصيبهم فيظن أ ن عمر ي س ت أ ث ر ب ا ل أ م ر وحده ولا يستشير الناس فكان يعرف للناس فضلهم ومنازلهم ويستشيرهم وكان رضي الله عنه قويا حتى إ ن ه لما ر أ ى نصارى الشام الا يسلم بيت المقدس إ ل ا ل أ م ي ر المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج رضي الله عنه من ا ل م د ي ن ة حتى وصل بيت المقدس وان أ ه ل تلك البلاد كانوا اهل مدنيه وحضاره فكره من ذهب من الصحابه هناك ان ياتي عمر بحالته التي, هي التي هو عليها في المدينه فتلقوه خارج البلد وقالوا يا امير المؤمنين لو ركبت ا ل و ن ا يتلقاك وجوه الناس وعظماؤهم يطلبون منه ان يلبس احسن الملابس وان يركب احسن المراكب فقال رضي الله عنه اذهبوا ف إ ن م ا ا ل أ م ر من ها هنا ودخل على حاله وفي ذلك فوائد تواضعه رضي الله عنه و إ ص ر ا ر ه على الحق والهدى و أ ن سريرته خير من علانيته رضي الله عنه كما في ذلك ع ق ي د ة ع ظ ي م ة وهي أ ن الله جل وعلا فوق خلقه أ ج م ع ي ن إ ن ه مستن في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احتشد الناس في ح ج ة الوداع فقال لهم أ ن ت م مسؤولون عني فماذا أ ن ت م قائلون قالوا نشهد أ ن ك قد بلغت واديت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه إ ل ى السماء يقول اللهم ف ش ه د ويشير باصبعه على ا ل ص ح ا ب ة الذين شهدوا له بالبلغ المبين اللهم فاشهد ولهذا رفع عمر رضي الله عنه اصبعه ويقول إ ن م ا ا ل أ م ر من ها هنا والذي ينزل ا ل أ م ر من عنده هو الله رب العالمين ا ل أ م ر أ م ر ه والقول قوله و ا ل ك ل م ة كلمته جل وعلا إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكن و ومن يدبر الامر فسيقولنا الله فقل افلا تتقون ولذلك إ خ و ا ن ن ا لنتعرف على سير القوم إ ن عمر رضي الله عنه كان حريصا على الخير كان مشاورا كان عادلا كان قانتا لله جل وعلا يقيم الليل ويصوم ويصلي حتى إ ن ه عند مقتله وقد قتله أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوس قتله قتل إ ن س ا ن جبان تحين حضور عمر رضي الله عنه ل ص ل ا ة الفجر فطعن عمر رضي الله عنه ط ع ن ة م م ي ت ة ق ا ت ل ة وقد دس السم في خنجره وقد عطنه فيه زمانا فاستشهد رضي الله عنه ولكن قبل موته لما افاق قال اصل الناس أصلى ان ل امر س إن أ الدين كان شغلا له لم يعتن ي بما اصابه اول الامر مع ان المقام مقام يسال فيه عن قاتله فسال اصل الناس إ ن ا ل ص ل ا ة قد أ و ص ى بها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ كان آ خ ر ما قال ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة وما ملكت أ ي م ايمانكم ن ك ملكت م وما الصلاة الصلاة أ ولهذا عمر رضي الله عنه س أ ل عن ص ل ا ة الناس وفي ذلك د ل ا ل ة إ ل ى أ ن الناس لو أ ق ا م و ا الدين فما يخاف عليهم قط ل أ ن ه من نصر الله جل وعلا نصره إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم و ي ن س د ق أ ق د ا م ك م أ م ا ترى يا عبد الله كيف قاتلا ق ل ة من المسلمين والمؤمنين آ ل ا ف ا عشرات ا ل آ ل ا ف ومئات ا ل آ ل ا ف من الفرس الهمج الذين هم لهم ط ر ب ة على القتال وكانت لهم د و ل ة تعد إ ح د ى الدولتين العظمتين في زمانهما فارس والروم قاتلوا الروم أ ي ض ا فكان لهم مدد من الله رب العالمين نعم أ م د ه م بعونه أ م د ه م بتوفيقه أ م د ه م بنصره أ م د ه م بفتحه المبين ذلك وعد الله عز وجل فهلا رجع الناس الى دينهم ليحققوا ا ل إ ي م ا ن بدءا من توحيد الله رب العالمين و أ د ا ء ل م ف ت ر ض الله جل وعلا من الصلوات والزكوات والصيام وحج بيت الله الحرام ونحو ذلك من ا ل أ ع م ا ل التي يعز الله عز وجل بها أ ه ل الاسلام معاشر المسلمين, عودوا إلى دينكم معاشر المسلمين اعرفوا قدر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و خ ا ص ة ا ل ق ل ف ا ء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خ ل ا ف ة ا ل ن ب و ة بعد ثلاثون عاما ثم يلقي الله ملكه من يشاء فكانت خ ل ا ف ة عمر د ا خ ل ة في ذلك إخواننا إلا إن ولن هو رسول ما شاء الله شهادة من رسول الله منه لم مثل ذلك من يسبق يتكرر قريب صلى الله عليه ولهذا س م لأولئك النفر ن م على ل خير و ه إ خ و ا ن ن ا لا تسمعوا طعن طاعن في أ و ل ئ ك ا ل أ خ ي ا ر إ ن لم نستطع إ ي ق ا ف ه في حده ف أ ق ل أ ح و ا ل ن ا أ ن لا نسمح له بالكلام فيهم ي ه م أن لا نصره لا ل إ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 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب فقال احدهم والله فرحنا بهذا الحديث فرحا عظيما حتى قال قائلهم إني لاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح ب أ ب ا بكر وعمر و أ ر ج و أ ن أ ك و ن معهم أرجو أن أكون معهم يدرك أ ن عمله لا يبلغه درجات القوم ومنازلهم ولكنه رجا لهذه البشرى أ ن لو أ ح ب ه م ليكونن معهم أ ل ا فلنحب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون معهم وحتى نسلم من النفاق وقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحب ا ل أ ن ص ا ر إ ل ا مؤمن ولا يبغضهم إ ل ا منافق وقد أ ج م ع أ ه ل العلم على أ ن المهاجرين خير من ا ل أ ن ص ا ر فالذي يحب ا ل أ ن ص ا ر له ذلك فمن باب أ و ل ى من أ ح ب المهاجرين فهو مؤمن ومن أ ب غ ض ه م فهو منافق ضرأنا خير ونسأل أن أما من النفاق ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا الله وإياكم الله وعلا لا الكلام كلام الله الله جل يجعل غل فإن في بعد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 اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين الغاصبين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظنا اللهم احفظ ن ا ا لنا ل ه م ا ح ف ظ ديننا و إ ي م ا ن ن ا اللهم احفظ ن ا ديننا و إ ي م ا ن ن ا اللهم ويسر ن ا أ م ر هذه الدنيا بما يكون خادما ل آ خ ر ت ن ا اللهم نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك اللهم من الزنا والربا اللهم إ ن ا نعوذ بك من سوء القضاء و د ر ك الشقاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء و غ ل ب ة الدين وقهر الرجال اللهم فر المهمومين هم هم. اللهم ج ع ا م و همومهم م ي ن اغفر ل ل المقروبين وقضي الدين على المدينين واشف المرضى、أجمعين. اللهم ه م أجمعين نفس واشف كرب ا وقضي لكل مسلم و م س ل م ة ومؤمن و م ؤ م ن ة اللهم إ ن ه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بك اللهم فقاتل ا ل ك ف ر ة من اليهود والنصارى اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم ردهم عنا بما تشاء اللهم وتب علينا اللهم تب علينا وردنا اليك ردا جميلا لا حول ولا ق و ة إ ل ا بك سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين